لآن ل ا م و س ل ل ه أكبر النابلسي م ل للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ نعبد ن وإياك ت ع ي ن اهدنا ا ص ر ط ا ل ت م المغضوب عليهم غير ولا、الله. الصدقات للفقراء و ا ل م س ا ك ي ن و ا ل ع م ل ل ي ي ن ع ه ا و ا ل م قلوبهم ؤ ل ف وفي ة ا ل ر ق ا ب و ا ل غ ا ر ي وفي ن س ب ي ل ا ل ل ه وابن ا ل س ب ي فريقة ل م ن ا ل ل ه و ا ل ل ه ع ل ي م ح ك ي م م و ن ه م الذين يؤذون النبي يؤذون ي ؤ م ن بالله و ي للمؤمنين ؤ م ن و ر ح م م ة للذين آ ن و النابلسي منكم و ذ ي يؤذون رسول الله لهم ي ل ل ه ل و م الاسلاميه ل و ه أحق أن ي ر ض و ه إن ك ا ن و ا م ؤ م ن ي ن أ ل م ي ع ل م و أنه م ن ي ح ا ل ل ه و ر س و ل ه له فأن ن ا م ي ه ا وذلك الخزي ا ل ع ظ ي يحذر م ا ل م ن ا ف ق ب ن ت ن ز ل ع ل ي ه م س و ر ة ت ن ب ئ ه م ب م ا ل ا ق ل ا م ت ه ز س و ا إن الله مخرج م ا تحذرون و ل ن س أ ل ل ل ت ه م ي ق و ن ى إنما كنا نخوب ونلعب ولئن سألتهم ولئن ل ي قل و ن ن إ م ا كنا ن خ و بالله ونلعب قل أب و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم و ل ع ن ه الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا شد م ن ك م ق و س و أ أ ك ث ر م و ا ل و و أ ل ا د ا ب ل س ت م ت ع ب خ ل ق و م الاسلاميه ت ت ق د ر ك م بخلاقهم و خ خ م كالذي ا ض و ا أولئك أ حبقت ع م ا ل ه م في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة و أ و ل ئ ك ه م الاسلاميه خ ر و ن أ م يأتهم نبع ل ق ل ه موسوعه ق م و ي م و أ ص ح النابلسي ب م د ا ن كان ا فما ا ت للعلوم ي ه م الاسلاميه و موسوعه م ا ل م م ؤ ن النابلسي أ م ر و ن ب ا للعلوم ر و وينهون ف عن ا م ن ك ر ي ي و ن ا ل ا س ل ا ة ي و ي ي ق م و ن الصلاة و ي ؤ ت و ن ا ل ز ك ا ة و و ي ي ط ع ن ا ل ل ه و ر س و ل ه ل ك س ي ر ح م ه م ا ل ل ه إن ا ل ل ه عزيز حكيم وعد حكيم ا ل ل ه تجري من تحتها الأنهار من خالدين, خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورقوان من, من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم